خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل لو أكلت أو شربت أثناء طوافي هل يفطر الطواف أو لا هذا مخرج على قول ابن عباس الطواف والبيت صلاة والصلاة ممنوع فيها الكلام والطعام والشراب لكنه قال ولكن أباح الله فيها الكلام فيجوز له أن يأكل يجوز له أن يشرب يجوز له أن يتكلم كل ذلك جائز في الطواف والطواف يكون صحيحا لا شيء فيه